ورد اللهم عن آل بيت نبيك الأطهار الذين كرمت سيرتهم في القرآن وأعليت قدرهم في نفوس المسلمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأعلي قدر صحابته الأخيار الذين أعطوا الإسلام حياتهم وجادوا بنفوسهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله واردوانا كما أسألك يا خير من رفعت إليه يد أن تلحقني وإخواني بصحابة نبيك الكريم وبآل بيت نبيك العظيم وأن تجعل الآخرة خير لنا من الأولى إنك يا ربنا على ما تشاء قدير في اللحظات الأخيرة من حياة الرسول الكريم وعند نظرة وداعه إلى الدنيا وابتسامته للدار الآخرة نظر النبي إلى الناس إلى من حوله وقال لهم أوصيكم بالضعيفين المرأة واليتيم بعدها اختار الرسول الرفيق الأعلى وسبحت روحه إلى السماوات العلا في جنة المأوى عند ملك مقتدر ولم تزل كلمات الرسول الأخيرة تلتحق بكلماته الأولى وبوصاياه للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليك يا رحمة الله المهداة يا رحمة الله إلى العالمين وسلام على كل الرحماء في الدنيا الذين تأدبوا بأدب نبيهم وصاروا على طريقه إلى يوم الدين هذه خواطر جالت في نفسي عندما جاءني هذا الأسبوع مشاكل متعددة مشاكل جعلت جسدي يسبق سنّي وجعلتني أعيش حائرا في البحث لها عن حل من أجل هذه المشاكل سوف أعيد ولا حرج علي أن أعيد بإيجاز ما سبق أن أسهبت الحديث عن عن نظرة الإسلام إلى الأسرة وإلى النسب وإلى تكوين البيت السعيد وإلى لباس الرجل الملائم وإلى لباس المرأة الملائم إنني أنشد بيتا سعيدا إن نشأ فيه طفل نشأ على خلق الإسلام هادئ الأعصاب مطمئن القلب بلا إتالة في المقدمة صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرف أن صاحب المشكلة ليس بينكم الآن لأنه ليس من الذين يسجدون لله ويركعون لعظمته ومع ذلك فأضع حل الإسلام بين أيديكم مخافة أن يسقط من شبابنا أحد في هذه القضايا الإسلام نظر إلى الأسرة على أنها اللبنة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي الكبير فإذا تم بناء الأسرة على الإسلام فإن أسرتي وأسرتك وأسرة هذا وأسرة ذاك سوف تكون المجتمع المسلم الذي أراده رب العالمين وهناك يوم خلق الله آدم أخبرنا القرآن الكريم أن الله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا قضية النسب وقضية المصاهرة هي الرباط الذي يربط أسرة الصغيرة بأسرتك العريقة فأنتمي الى شرفك وتكبر الاسرة وترابط المجتمع الانساني هذه فلسفة المصاهرة والنسب في الاسلام من اجل ذلك مر القرآن الكريم قد حرم على المسلم ان يتزوج بمن يفسد أو قد يفسد الزواج صلته بها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت لماذا لان الزواج منها من منهن لن يزيدك رباطا بهم فانت كابن اكثر صله وكاخ اكثر صله وكعم اكثر صله من ان تكون زوجا من اجل ذلك حرم الله هذا الطراز لأن الزواج إن نجح فلن يزيدني حبا لهن وإن فشل تحطمت الأسرة تحطمت الأسرة وضاع الرحيم وأخف هنا قليلا أخف هنا قليلا لأقول إن الإسلام حرم على المسلم أن يتزوج المرأة وأختها وهذا واضح بنص القرآن الكريم وأن يتزوج المرأة وعمتها وأن يتزوج المرأة وخالتها لا يصح له أن يجمعهما في بيت واحد لا يحل لا يحل للرجل أن يتزوج البنت وأختها في بيت واحد حتى لا تصبح الأخت درة لأختها ولا العمة درة لبنت أخيها ولا بنت الأخت درة لخالتها كل هذا من باب توسيق العلاقات الفطرية الأولى والمحافظة عليها وألفت أنظاركم إلى حكم شرعي جاءتني مشكلة بسبب جهل إذا طلق الرجل امرأته وأراد أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها أو يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها في هذه الحالة لا يجوز له أن يعقد على الزوج الجديد إلا إذا انتهت عدة الزوجة الأولى إلا إذا انتهت عدة الزوجة الأولى فلا يجوز للرجل أن يجمع في فترة الزواج ولا في فترة العدة بين محرمين كما قلت لكم اكرر لفت نظري لكم لهذه القضية طلق المرأة وتزوج من بنت اخيها لا يحل هذا الزواج وهو زنا ان دخل بها ما لم تقضي الزوجة الاولى عدتها وتصبح اواصر الزوجية الاولى منتهية واثارها مرفوعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وهذه مسألة واضحة غير أني أناشدكم الله يا شباب أناشدكم الله إن خطبت فتاة من أقاربك وسمعت عن رضاعة بينك وبين البنت المخطوبة او انك رضعت من امها فاناشدك الله ان تتحرى في هذا الامر لان كثيرا من البلاء يأتي بعد ان يتم الزواج يأتي الشاب ويقول لي انه تزوج من امرأة رضع من امها او رضع مع اختها من القضايا الكثيرة التي تأتي الى بيتي تحروا يا شباب في مسألة الرضاعة لان الله حرم الزنا فقال لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولكن زواج المرأة التي لا تحل لك. قال رب العالمين انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اذا جمعت بين اية الزنا وبين اية ان تتزود من لا تحل وجدت من تزوج فوق الزنا حياته مقت لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أما زواج التي لا تحل فاحشة ومقت وساء سبيلا وساء سبيلا وأخواتكم من الرضا وأمهات نسائكم أم امراته محرمة عليك كأمك والعلماء يقولون اسمعوا هذه القاعدة العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات مجرد أن تعقد على البنت أصبحت أمها كأمك أصبحت وها كأمك لا يجوز لك أن تتزوجها إلى يوم القيامة ولو طلقت بنتها وقضت البنت العدة أقول هذا أقول هذا لأن مشكلة جاءتني وأنا في الطريق إلى المنبر إلى المنبر وأنا في الطريق إلى المنبر شاب عقد على فتاة وعافوني من الباقي عافوني من الباقي فلا أكاد أتصور أن رجلا يخلو بأمه من النسب ولا يخلو بأمه من الرضاعة ولا يخلو بأم زوجته لأنها في منزلة الأم عند العقلاء من الناس ماذا جرى للدنيا؟ ماذا جرى للدنيا؟ إن القلاب في الشوارع تعرف للجنس حدوداً تعرف للجنس حدوداً فبمجرد أن تحمل الأنثى لا يقترب منها الذكر كأنه يعرف رسالة الجنس ماذا جرى للمسلمين حتى يعقد شاب على فتاة ويعيش مع زوجت مع أمها في الحرام مع أمها في الحرام ولو كانت المسألة مرة واحدة لتعففت عن ذكرها باعتبارها حالة شاذة ولكن تكرر السؤال عنها. والإماء والأحناف من فقهاء المسلمين يقولون إذا زن الرجل بالمرأة حرمت عليه بنتها حرمت عليه بنتها وخلاف طويل في القضية من ناحية الفقه الإسلامي لا مجال له الآن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم بنت الزوجة حرام عليك كبنتك إذا دخلت بأمها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وللإسلام هنا موقف رائع رائع إذا عقدت على البنت مجرد العقد يجعل الأمة محرمة عليك لكن العكس إذا عقدت على امرأة وقبل الدخول بها رأيت لها بنتا فأعجبك وأردت أن تتزوج من البنت هل العقد على الأم يحرم عليك البنت الإسلام يقول لا لا العقد على البنات يحرم الأمهات لكن العقد فقط على الأمهات لا يحرم البنات ما لم يتوج بالزفاف ما وجه الإسلام في هذا ما وجه الإسلام في هذا؟ أي الإسلام حكيم في تشريع يقول مجرد أن تعقد على البنت ثم تتركها يتزوج أمها فسوف تعتد البنت على أمها حقدا لا يعالجه الزمن من أجل ذلك قال لك مجرد أن ترتبط بالبنت بالعقد أصبحت الأم محرمة عليك لكن العكس إذا عقدت على المرأة ثم طلقتها وتزوجت بنتها فإن قلب الأم يجود لبنته بأغلى شيء يملكه ولو كان هذا الشيء هو العريس الذي طالما انتظرت الأم العجوز أن يأتي لها مثله نظروا إلى عظمة هذا التشريع وإلى حكمة الإسلام العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم زوجة الابن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أي إلا ما تم قبل نزول الآية إلى آية الكريمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الإسلام يريد بهذا يريد بهذا أن يربط المجتمع فإذا كان الزواج والنسب يحدث صلة جديدة وترابط جديدة فإن الإسلام يقره. كبنت العم وبنت الخال كادت الروابط الأسرية أن تنتهي بين ابن العم وابن العم من أجل ذلك سمح الإسلام للرجل أن يعقد على بنت عمه وعلى بنت خاله ليعيد إلى الصلة الأسرية شبابها مرة ثانية هذا من ناحية المشكلة الأولى التي جاءتني أما المشكلة الثانية وما أدراكم ما هي ما أدراكم ما هي امرأة امرأة تعزم على الانتحار تعزم على الانتحار ولكنها قبل أن تنتحر تكلف نفسها فيما بقي من لحظات الحياة أن تأتي إلى المسجد وأن تعرض علي المصيبة التي تعيش فيها المصيبة التي تعيش فيها يا إخوة إن آخر كلمات النبي استوصوا بالضعيفين المرأة واليتيم والإسلام جعل قوامة البيت في يد الرجل وهذا عدل مطلق لماذا؟ لأن الله سبحانه جعل تكاليف البيت والتزامات البيت على الرجل فجعل القيادة والقوامة في يده بما أنفقوا من أموالهم كما نص القرآن الكريم القيادة في يدك ولكن مع أن القيادة في يدك الإسلام جعل للطرف الآخر حقوقا أنت مسؤول عنها أمام الله بل الإسلام القاعدة في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين جنس الرجال وجنس النساء على قاعدة قرآنية أصيلة فقال رب العالمين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لهن مثل الذي عليهم وهذه قاعدة عدل مطلق في كل دين وفي كل بلد لا تعرف الإنسانية أعدل من أن تكون الحقوق في مقابل الواجبات ولكن المشكلة المشكلة هي اهمال حقوق المرأة الزوجية مدة لا يكاد احدكم يتصورها والله يا اخوة في يوم خرجت من صلاة الظهر وخرج معي احد الشباب وقال لي انني جئت استشيرك في مشكلة قلت له ما هي قال زمت بنت خالي بهذا التركيب وانا اعزم على قتلها ما حكم الاسلام في ذلك اخذته الى البيت لاناقش معه حكم الاسلام في القضية وجلس عندي في البيت بمجرد ان جلس دق جرس التليفون ورفعت الجرس فسألت ممرأة كان يجوز للر... لل... للرجل ان يهجر فراشة زوجته عند ذلك قديمات من النساء العفيفات من النساء الطاهرات من النساء قطعت كلامي وقالت هل يجوز شرعا لها ان من النساء العفيفات من النساء الطاهرات من النساء قطعت كلامي وقالت هل يجوز شرعا ام يهجر فراشها وهو معها سبعة عشر عاما ليزني هو ويتركها هي تعلمت واصابني من الغم ما اصابني وهدأت اعصابها واغلقت التليفون ثم قلت للاخ هل تعرف عما تسأل صاحبة القضية قال نعم قلت اليس زوج قريبتك قد يكون من هذا الطراز قال والله انه اجرم واسوأ وان الله ساق هذا التليفون لي لابتعد عن الجريمة التي كنت اريد ارتكابها تخطيط الله تخطيط الله من اجل ذلك اذكركم بما قاله القرآن لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أذكركم بما قاله القرآن لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فإما أن تعاشرها بأدب الإسلام وإما أن تفارقها بأدب الإسلام يا شباب يا جماعة المسلمين لا يوصلكم الحقد أن تدفع المرأة الى الزنا وانتم السبب. اقول هذا وانا اعيي ما اقول. من اجل ذلك قال رب العالمين لا تمسكوهن ضرارا لتعتد. ومن يفعل ذلك كنت أعتقد أن القرآن سيقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجته كنت أعتقد أن القرآن سيقول هذا لكن القرآن قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ظلم نفسه ظلم نفسه فإن كانت الزوجة من الطراز المسلم الشريف عاشت في بيتك مظلومة ترفع يديها إلى الله أن يحكم بينك وبينها كما جاءتني المشكلة ليلة أمس أما إذا كانت من الطراز الآخر فلن أتحدث عما يحدث وحسب اللبيب بأن تغنيه الإشارة والرجل الزوج هو السبب. لا تمسكوا النظاراً لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نفسه. نفسه. لا أستطيع أن أقول أوضح من هذا. فإما أن تعاشروهن بالمعروف وإما أن تفارقوهن بالمعروف أما أن تزر زوجة معلقة معلقة لرضاء زوجة أخرى أو لرضاه الذي لا دين عنده بطريق آخر فرب العالمين يقول لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة كالمعلقة لا تستطيع أن تتخلص من زوجها الظالم ولا تستطيع أن تعيش في بيت آمنة مطمئنة يا جماعة المسلمين يا جماعة المسلمين اقبلوا مني هذه القضايا فأنا يعلم الله أعيش مشاكلكم وأعالج الواقع بعينات من نفس الواقع أما آخر مشكلة جاءت ولست أدري لماذا كان هذا الأسبوع أسبوع المشاكل مع أني أنا نفسيا كان يعلم الله ما بنفسي من الألم في الأسابيع الماضية المشكلة الثالثة المشكلة زوجها أبوها من رجل غني لسيارته وكثيرا ما يحدث هذا إذا تقدم لبنته رجل على خلق وعلى دين يعيش براتبه الذي قسمه الله له يرفضه إلا أن يرفضه صراحة يفرض عليه من الله ما يجعله يعلن الانسحاب من المعركة وإذا جاءه صاحب السيارة الفاخرة او المال الكثير او المنصب لبس النزارة السوداء فلا يرى الا ماله وسيارته تقول لي المسكينة تقول لي اذا همنت ان اصلي ركعتين لله سخر مني وطعن في ديني وإذا رجوته أن ينتهي عن شرب السمن، آسف الخمور، ساء معاملتي وعيشني من البؤس فيما عيشني به، وأكثر من هذا، أكثر من هذا أنه يحضر لها وهو من يحمل عوية المسلمين، يحضر لها لحم الخنزير. ويفرض عليها أن تعده بيدها طعاما له. كل هذا من أجل السيارة. كل هذا من أجل أنه سيعيش بنتك في بيت مستقل. لم تعيش مع أمه. متى كانت الأم تأكل زوجة ابنها؟ متى كانت الأم تأكل زوج ابنها؟ من أجل ذلك. أوصيكم يا شباب الإسلام أوصيكم بقول الرسول الكريم إذا جاءكم من ترضون دينه دينه وخلقه فزوجوه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وقال للشاب الراغب في الزواج تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فازفر بذات الدين تربت يداك أيها الشباب الكريم أيها الآباء الكرام أرجو أن تنظروا إلى القضية نزرة اعتبار فلا الصداق الكبير فخر للأسرة ولا السيارة الفاخرة تسعد المرأة إن كانت من هذا الطراز الذي جاءني في هذا الأسبوع أرجو الله لشبابنا زوجات صالحات وأرج الله لبناتنا شبابا صالح وأرج الله لشيوخنا أصهارا طيبين إن ربنا على ما يشاء قدير إنني يا إخوة لا أكتمكم سرا إذا رأيت شابا من شباب المسجد المسلم يتزوج بفتاة مسلمة فإن صدري ينشرح لأنني أشعر أن الجيل الذي سينبته الله في بيتهما سيصبح جيلا مسلما طيبا عريقا أصله ثابت وفرعه في السماء فدع الله أن يحقق هذه الأمليه إن ربنا على ما يشاء قدير ادع الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير اللهم صل على هذا الرسول الكريم وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين كما أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص لهذا البلد والصهر من أجل هذا البلد ومن أجل ابناء هذا البلد البلد الذي يعلم الله أن رأيت فيه من الإخلاص ومن الحب ربما ما لم يجده غيري أقول هذا لله ولعلي أوفق أن أعيش ما بقي من عمري في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين وفي حل مشاكل الشباب الذي لا يستطيع حل مشكلته بعيدا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في دعوتنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في دعوتنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في دعوتنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اكتب النصر لبلاد المسلمين اللهم اكتب النصر لبلاد المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم إني أتضرع إليك أن تجزي خيرا وإحسانا كل من يعمل لخدمة الإسلام وكل من يعمل لإعلاء كلمة الإسلام ولرفعة الإسلام سواء كان جنديا معلوما أو جنديا مجهولا أو محسنا يتصدر على إحسانه بيديه إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصواب فيما ننطق به وفيما نتقرب إليك به إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وسحائب رحمتك مطرا على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يسعى في تعميره إلى يوم الدين إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أتضرع إليك أن تجمعهم على كلمتي الحق والهدى وأن توحد صفهم وأن تعلي بالإسلام شأنهم وأن تعلي شأن الإسلام بهم إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وابحثوا عن هدي مشاكلكم في قرآنه فإن القرآن عطاء دائم واقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون